وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إلهه وإذا مسكم الضر في البحر ضل فلما نجاكم إلى البر لأعرضتم فلما وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كفورا.